المكتوب العشرون باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير و إ ل ي ه المصير إ ن هذه ا ل ج م ل ة التي تلخص التوحيد ع ب ا ر ة عن إ ح د ى ع ش ر ة ك ل م ة ولقراءتها عقب صلاتي الفجر والمغرب فضائل ج م ة حتى ورد في إ ح د ى الروايات ا ل ص ح ي ح ة أ ن ه ا تحمل م ر ت ب ة الاسم ا ل أ ع ظ م فلا غرو إ ذ ا أ ن تقطر كل ك ل م ة من كلماتها أ م ل ا شافيا وبشرى ساره و أ ن تحمل م ر ت ب ة ج ل ي ل ة من مراتب توحيد ا ل ر ب و ب ي ة وتبين من ز ا و ي ة الاسم ا ل أ ع ظ م كبرياء ا ل و ح د ا ن ي ة وكمال التوحيد وحيث إ ن هذه الحقائق ا ل و ا س ع ة ا ل ر ف ي ع ة قد وضحت بجلاء في سائر الكلمات فنحيل إ ل ي ه ا ونكتفي هنا بوضع فهرس لها بناء على وعد سابق على ص و ر ة خلاصه م ج م ل ة جدا تتكون من مقامين و م ق د م ة ا ل م ق د م ة اعلم يقينا أ ن اسمى غ ا ي ة للخلق و أ ع ظ م ن ت ي ج ة ل ل ف ط ر ة ا ل إ ن س ا ن ي ة هو ا ل إ ي م ا ن بالله واعلم أ ن أ ع ل ى م ر ت ب ة ل ل إ ن س ا ن ي ة و أ ف ض ل مقام ل ل ب ش ر ي ة هو م ع ر ف ة الله التي في ذلك ا ل إ ي م ا ن واعلم أ ن أ ز ه ى س ع ا د ة ل ل إ ن س والجن و أ ح ل ى ن ع م ة هو م ح ب ة الله ا ل ن ا د ع ة من تلك ا ل م ع ر ف ة واعلم أ ن أ ص ف ى سرور لروح ا ل إ ن س ا ن و أ ن ق ى ب ه ج ة لقلبه هو ا ل ل ذ ة ا ل ر و ح ي ة ا ل م ت ر ش ح ة من تلك ا ل م ح ب ة أ ج ل إ ن جميع أ ن و ا ع ا ل س ع ا د ة ا ل ح ق ة والسرور الخالص و ا ل ن ع م ة التي ما بعدها ن ع م ة و ا ل ل ذ ة التي لا تفوقها ل ذ ة إ ن م ا هي في م ع ر ف ة الله في م ح ب ة الله فلا س ع ا د ة ولا م س ر ة ولا ن ع م ة حقا بدونها فكل من عرف الله تعالى حق ا ل م ع ر ف ة و م ل أ قلبه من نور محبته سيكون أ ه ل ا ب س ع ا د ة لا تنتهي و ل ن ع م ة لا تنضب و ل أ ن و ا ر و أ س ر ا ر لا تنفد وسينالها إ م ا فعلا وواقعا أ و استعدادا و ق ا ب ل ي ة بينما الذي لا يعرف خالقه حق ا ل م ع ر ف ة ولا يكن له ما يليق من حب وود يصاب بشقاء مادي ومعنوي دائمين ويظل يعاني من ا ل آ ل ا م و ا ل أ و ه ا م ما لا يحصر نعم إ ن هذا ا ل إ ن س ا ن البائس الذي يتلوى أ ل م ا من فقده مولاه وحاميه ويضطرب من ت ف ا ه ة حياته وعدم جدواها وهو عاجز وضعيف بين جموع البشر ا ل م ن ك و د ة ماذا يغنيه عما يعانيه ولو كان سلطان الدنيا كلها فما أ ش د بؤس هذا ا ل إ ن س ا ن المضطرب في د و ا م ة ح ي ا ة ث ا ن ي ة ز ا ئ ل ة وبين جموع ث ا ئ ب ة من البشر إ ن لم يجد مولاه الحق ولم يعرف مالكه وربه حق ا ل م ع ر ف ة ولكن لو وجد ربه وعرف مولاه ومالكه لالتجا إ ل ى كنف رحمته ا ل و ا س ع ة واستند إ ل ى جلال قدرته ا ل م ط ل ق ة ولتحولت له الدنيا ا ل م و ح ش ة ر و ض ة م ؤ ن س ة وسوق ت ج ا ر ة م ر ب ح ة المقام الاول كل ك ل م ة من كلمات هذا الكلام التوحيدي الرائع تزف بشرى س ا ر ة وتوس أ م ل ا دافئا وفي كل بشرى شفاء وبلسم وفي كل شفاء ل ذ ة م ع ن و ي ة وانشراح روحي ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى لا إ ل ه إ ل ا الله هذه ا ل ك ل م ة تتقطر بشرى ع ظ ي م ة و أ م ل ا بهيجا ك ا ل آ ت ي إ ن روح ا ل إ ن س ا ن ا ل م ت ل ه ف ة إ ل ى حاجات غير م ح د و د ة و ا ل م س ت ه د ف ة من قبل أ ع د ا ء لا يعدون هذه الروح المبتلات بين حاجات لا تنتهي و أ ع د ا ء لا يحصرون تجد في هذه ا ل ك ل م ة ا ل ع ظ ي م ة منبعا ثرا من الاستمداد بما يفتح لها أ ب و ا ب خزائن ر ح م ة و ا س ع ة ت ر د منها ما يطمئن جميع الحاجات وتضمن جميع المطالب وتجد فيها كذلك مرتكزا شديدا ومستندا رضيا يدفع عنها جميع الشرور ويصرف عنها جميع ا ل أ ض ر ا ر وذلك بما تري ا ل إ ن س ا ن من ق و ة مولاه الحق وترشده إ ل ى مالكه القدير وتدله على خالقه ومعبوده وبهذه ا ل ر ؤ ي ة ا ل س د ي د ة والتعرف على الله الواحد ا ل أ ح د ت ن ق ذ هذه ا ل ك ل م ة قلب ا ل إ ن س ا ن من ظلام ا ل و ح ش ة و ا ل أ و ه ا م وتنجي روحه من آ ل ا م الحزن والكمد بل تضمن له فرحا أ ب د ي ا وسرورا دائما ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة وحدها هذه ا ل ك ل م ة تشرق أ م ل ا وتزف بشرى س ا ر ة ك ا ل آ ت ي إ ن روح البشر وقلبه المرهقين بل الغارقين إ ل ى حد الاختناق تحت ضغوط ارتباطات ش د ي د ة و أ و ا ص ر م ت ي ن ة مع أ غ ل ب أ ن و ا ع الكائنات يجدان في هذه ا ل ك ل م ة م ل ج أ أ م ي ن ا ينقذهما من تلك المهالك والدوامات أ ي إ ن ك ل م ة وحده تقول م ع ن ا إ ن الله واحد أ ح د فلا تتعب نفسك أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ب م ر ا ج ع ة ا ل أ ع ي ا ر ولا تتذلل لهم فترزح تحت منتهم و أ ذ ا ه م ولا تحن ر أ س ك أ م ا م ه م وتتملق لهم ولا ترهق نفسك فتلهث وراءهم ولا تخف منهم وترتعد إ ي ذ ا ء ه م ل أ ن سلطان الكون واحد وعنده مفاتيح كل شيء بيده مقود كل شيء تنحل عقد كل شيء ب أ م ر ه وتنفرد كل ش د ة ب إ ذ ن ه ف إ ن وجدته فقد ملكت كل شيء وفزت بما تطلبه ونجوت من أ ث ق ا ل المن والاذى ومن أ س ر الخوف والوهم ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ل ث ة لا شريك له أ ي كما لا ند له ولا ضد في أ ل و ه ي ت ه ل أ ن الله واحد ف إ ن ربوبيته و إ ج ر ا ء ا ت ه و إ ي ج ا د ه ا ل أ ش ي ا ء م ن ز ه ة كذلك من الشرك بخلاف سلاطين ا ل أ ر ض إ ذ يحدث أ ن يكون السلطان واحدا متفردا في سلطنته إ ل ا أ ن ه ليس متفردا في إ ج ر ا ء ا ت ه حيث إ ن موظفيه وخدمه يعدون شركاء له في تسيير ا ل أ م و ر وتنفيذ ا ل إ ج ر ا ء ا ت ويمكنهم أ ن يحولوا دون مثول الجميع أ م ا م ه ويطلبوا منهم مراجعتهم أ و ل ا ولكن الحق سبحانه وتعالى وهو سلطان ا ل أ ز ل و ا ل أ ب د واحد لا شريك له في سلطنته فليس له ح ا ج ة قط في إ ج ر ا ء ا ت ربوبيته أ ي ض ا إ ل ى شركاء ومعينين للتنفيذ إ ذ لا يؤثر شيء في شيء إ ل ا ب أ م ر ه وحوله وقوته فيمكن للجميع أ ن يراجعوه دون وسيط لعدم وجود شريك او معين ولا يقال عندئذ للمراجع لا يجوز لك الدخول في ا ل ح ض ر ة ا ل إ ل ه ي ة وهكذا تحمل هذه ا ل ك ل م ة في طياتها أ م ل ا باسما و ب ش ا ر ة ب ه ي ج ة فتقول إ ن ا ل إ ن س ا ن الذي استنارت روحه بنور ا ل إ ي م ا ن ايستطيع عرض حاجاته كلها بلا حاجز ولا مانع بين يدي ذلك الجميل ذي الجلال ذلك القدير بالكمال ويطلب ما يحقق رغباته أ ي ن م ا كان هذا ا ل إ ن س ا ن وحيثما حل فيفرج حاجاته ومطالبه كلها أ م ا م ذلك الرحيم الذي يملك خزائن ا ل ر ح م ة ا ل و ا س ع ة مستندا إ ل ى قوته ا ل م ط ل ق ة فيمتلئ عندئذ فرحا كاملا وسرورا غامرا ا ل ك ل م ة ا ل ر ا ب ع ة له الملك أ ي إ ن الملك كله له دون استثناء و أ ن ت أ ي ض ا ملكه كما أ ن ك عبده ومملوكه و أ ن ت عامل في ملكه فهذه ا ل ك ل م ة تفوح أ م ل ا وتقطر بشرى ش ا ف ي ة وتقول أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن لا تحسب أ ن ك مالك نفسك كلا ل أ ن ك لا تقدر على أ ن تدير أ م و ر نفسك وذلك حمل ثقيل وعبء كبير ولا يمكنك أ ن تحافظ عليها فتنجيها من البلايا والرزايا وتوفر لها لوازم حياتك فلا تجرع نفسك إ ذ ن ا ل آ ل ا م سدى فتلقي بها في أ ح ض ا ن القلق والاضطراب دون جدوى فالملك ليس لك و إ ن م ا لغيرك وذلك المالك قادر وهو رحيم فاستمد إ ل ى قدرته ولا تتهم رحمته دع ما كدر خذ ما صفى انبذ الصعاب و ا ل أ و ص ا ب وتنفس الصعداء وحز على الهناء و ا ل س ع ا د ة وتقول أ ي ض ا إ ن هذا الوجود الذي تهواه م ع ن ا وتتعلق به و ت ت أ ل م لشقائه واضطرابه وتحس بعجزك عن إ ص ل ا ح ه هذا الوجود كله ملك لقادر رحيم فسلم الملك لمولاه وتخل عنه فهو يتولاه واسعد بمسراته وهنائه دون أ ن تكدرك معاناته ومقاساته فالمولى حكيم ورحيم يتصرف في ملكه كيف يشاء وسط حكمته ورحمته و إ ذ ا ما أ خ ذ ك الروع و ا ل د ه ش ة ف أ ق ل من النوافذ ولا تقتحمها وقل كما قال الشاعر إ ب ر ا ه ي م حقي لنرى المولى ماذا يفعل فما يفعل هو ا ل أ ج م ل ا ل ك ل م ة ا ل خ ا م س ة وله الحمد أ ي إ ن الحمد والثناء والمدح و ا ل م ن ة خاص به وحده ولائق به وحده ل أ ن النعم و ا ل آ ل ا ء كلها منه وحده وتفيض من خزائنه ا ل و ا س ع ة والخزائن د ا ئ م ة لا تنضب وهكذا تمنح هذه ا ل ك ل م ة بشرى ل ط ي ف ة وتقول أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن لا ت ق ا س ل أ ل م بزوال ا ل ن ع م ة ل أ ن خزائن ا ل ر ح م ة لا تنفد ولا تصرخ من زوال ا ل ل ذ ة ل أ ن تلك ا ل ن ع م ة ليست إ ل ا ث م ر ة ر ح م ة و ا س ع ة لا ن ه ا ي ة لها ف ث م ا ر تتعاقب ما دامت ا ل ش ج ر ة ب ا ق ي ة و ع ل م أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن أ ن ك تستطيع أ ن تجعل ل ذ ة ا ل ن ع م ة أ ط ي ب و أ ع ظ م منها ب م ئ ة ضعف وذلك برؤيتك ا ل ت ف ا ت ة ا ل ر ح م ة إ ل ي ك وتكرمها عليك وذلك بالشكر والحمد تلك م ا ملكا عظيما وسلطانا ذا أن شأن إذا أرسل إليك إذا هي د ة و لذه ت تفاحة ك ن فإن مثلا ه الالتفات ه د ي تنطوي ة لذة لذة تفوق على ح المادية بأبعاث الأبعاث ل لذة ك هي الملكي ا ا ا ل ت ف والتوجه السلطاني المكلل ب ا ل ت ح ص ي ص و ا ل إ ح س ا ن كذلك ك ل م ة له الحمد تفتح أ م ا م ك بابا واسعا تتدفق منه ل ذ ة م ع ن و ي ة خ ا ل ص ة هي أ ل ز من تلك النعم نفسها ب أ ل ف ضعف وضعف وذلك بالحمد والشكر أ ي بالشعور ب ا ل إ ن ع ا م عن طريق ا ل ن ع م ة أ ي ب م ع ر ف ة المنعم بالتفكر في ا ل إ ن ع ا م نفسه أ ي بالتفكر والتبصر في التفات رحمته سبحانه وتوجهه إ ل ي ك وشفقته عليك ودوام انعامه عليك ا ل ك ل م ة ا ل س ا د س ة يحيي اي هو الذي يهب ا ل ح ي ا ة وهو الذي يديمها بالرزق وهو المتكفل بكل ضروراتها وحاجاتها وهو الذي يهيئ لوازمها ومقوماتها فالغايات ا ل س ا م ي ة ل ل ح ي ا ة تعود إ ل ي ه والنتائج ا ل م ه م ة لها تتوجه إ ل ي ه وتسع وتسعون ب ا ل م ئ ة من ثمراتها ونتائجها تقصده وترجع إ ل ي ه وهكذا فهذه ا ل ك ل م ة تنادي هذا ا ل إ ن س ا ن الفاني العاجز وتزجي له ا ل ب ش ا ر ة ن ا ف خ ة فيه روح ا ل أ م ل وتقول أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن لا ترهق نفسك بحمل أ ع ب ا ء ا ل ح ي ا ة ا ل ث ق ي ل ة على كاهلك الضعيف ولا تذهب نفسك حسرات على فناء ا ل ح ي ا ة وانتهائها ولا تظهر الندم والتذمر من مجيئك إ ل ى ا ل ح ي ا ة كلما ترى زوال نعيمها وتفاهه ثمراتها واعلم أ ن حياتك التي تعمر وجودك إ ن م ا تعود إ ل ى الحي القيوم فهو ا ل م ت ك ف ر بكل حاجاتها ولوازنها فهذه ا ل ح ي ا ة تعود إ ل ي ه وحده بغاياتها الوفيرة ونتائجها ا ل ك ث ي ر ة وما أ ن ت إ ل ا عامل بسيط في س ف ي ن ة ا ل ح ي ا ة فقم بواجبك أ ح س ن ق ي ا م ثم ا ق ب ب أ ج ر ت ك وتمتع بها وتذكر دائما مدى عظم هذه ا ل ح ي ا ة التي تمخر ع باب الوجود ومدى جلاله فوائدها و ت م ر ا ت ه ا ومدى كرم صاحبها و س ع ة ر ح م ة مولاها ت أ م ل ذلك واسبح في فضاء السرور واستبشر به خيرا واد شكر ما عليك تجاه مولاك واعلم بانك ان استقمت في اعمالك تسجل في صحيفتها اولا نتائج سفينه الحياه هذه فتوهب لك حياه باقيه وتحيا حياه ابديه ة الكلمة أ ي إ ن ه هو الذي يهب الموت أ ي هو الذي يسرحك من و ظ ي ف ة ا ل ح ي ا ة ويبدل مكانك في الدنيا ا ل ف ا ن ي ة وينقذك من عبء ا ل خ د م ة ويحررك من م س ؤ و ل ي ة ا ل و ظ ي ف ة أ ي ياخذك من هذه ا ل ح ي ا ة ا ل ف ا ن ي ة إ ل ى ا ل ح ي ا ة ا ل ب ا ق ي ة وهكذا فهذه ا ل ك ل م ة تصرخ في أ ذ ن ا ل إ ن س والجن الفانين وتقول بشراكم الموت ليس إ ع د ا م ا ولا عبثا ولا س د ا ولا انقراضا ولا انطفاء ولا فراقا أ ب د ي ة كلا فالموت ليس عدما ولا م ص ا د ف ة ولا انعداما ذاتيا بلا فاعل بل هو تسريح من لدن فعال حكيم رحيم و ت ب د ي ر مكان وتغيير مقام وسوق نحو ا س ت ع ا د ة ا ل خ ا ل د ة حيث الوطن ا ل أ ص ل ي أ ي هو باب وصال لعالم البرزخ عالم يجمع ت س ع ة وتسعين ب ا ل م ئ ة من ا ل أ ح ب ا ب ا ل ك ل م ة ا ل ث ا م ن ة وهو حي لا يموت أ ي إ ن الكمال والحسن و ا ل إ ح س ا ن الظاهر في الموجودات و س ي ل ة ل ل م ح ب ة يتجلى بما لا يمكن وصفه وبما لا يحده حدود وفوق الدرجات العلا من مالك الجمال والكمال و ا ل إ ح س ا ن ف و م ض ة من تجليات جماله سبحانه تعادل جميع محبوبات الدنيا ب أ س ر ه ا هذا ا ل إ ل ه المحبوب المعبود له ح ي ا ة أ ب د ي ة د ا ئ م ة م ن ز ه ة عن كل شوائب الزوال وظلال الفناء م ب ر ا ة عن كل عوارض النقص والقصور إ ذ ن فهذه ا ل ك ل م ة تعلن ل ل م ل أ جميعا من الجن والانس و أ ر ب ا ب المشاعر و ا ل ف ط م ة و أ ه ل العشق و ا ل م ح ب ة وتقول إ ل ي ك م البشرى إ ل ي ك م ن س م ة أ م ل وخير إ ن لكم محبوبا أ ز ل ي ا باقيا ي د ا و الجروح ا ل م ت م خ ض ة من ل و ع ة الفراق ا ل أ ب د ي بمحبوبتكم ا ل د ن ي و ي ة ويمسها ببلسمه الشافي ل م ر ه م رحمته فما دام هو موجودا وما دام هو باقيا فكل شيء يهون فلا تقلقوا ولا تبتئسوا ف إ ن الحسن و ا ل إ ح س ا ن والكمال الذي جعلكم مشغوفين ب أ ح ب ا ئ ك م ليس إ ل ا ل م ح ة من ظل ضعيف انشق عن ظلال الحجب و ا ل أ س ت ا ر ا ل ك ث ي ر ة جدا بتجل واحد من تجليات جمال ذلك المحبوظ الباقي فلا يعذبنكم زوال أ و ل ئ ك وفراقهم ل أ ن ه م جميعا ليسوا إ ل ا نوعا من مرايا ع ا ك س ة وتبديل المرايا وتغييرها يجدد ويجمل انعكاسات ت ج ل الجمال وشعشعته ا ل ب ا ه ر ة فما دام هو موجودا فكل شيء موجود إ ذ ا ا ل ك ل م ة ا ل ت ا س ع ة بيده الخير أ ي م ا الخير كله بيده و أ ع م ا ل ك م ا ل خ ي ر ة كلها تسجل في سجله وما تقدموه من صالحات ا ل أ ع م ا ل جميعها تدرج عنده فهذه ا ل ك ل م ة تنادي الجن والانس وتزف لهم البشرى وتهاب لهم ا ل أ م ل والشوق فتقول أ ي ه ا المساكين لا تقولوا عندما تغادرون الدنيا إ ل ى ا ل م ق ب ر ة أ و ا ه و أ س ف ا ه وحسرتاه لقد ذهبت أ م و ا ل ن ا هباء وضاع سعينا هدرا فدخلنا ضيق القبر بعد ف س ح ة الدنيا لا لا تصرخوا يائسين ل أ ن كل ما لديكم محفور عنده سبحانه وكل ما قدمتموه من عمل وجهد قد سجل ودون عنده فلا شيء يضيع ولا جهد ينسى ل أ ن ذا الجلال الذي بيده الخير كله سيثيبكم على أ ع م ا ل ك م وسيدعوكم للمثور أ م ا م ه بعد أ ن يضعكم في التراب مثواكم المؤقت فما أ س ع د ك م أ ن ت م إ ذ ن وقد أ ت م م ت م خدماتكم و أ ن ه ي ت م وظائفكم برئت ساحتكم وانتهت أ ي ا م ا ل م ع ا ن ا ة و ا ل أ ع ب ا ء ا ل ث ق ي ل ة فانتم ماضون ا ل آ ن ل ق ب ا ل أ ج و ر واستلام ا ل أ ر ب ا ح أ ج ل إ ن القادر الجليل الذي حافظ على البذور والنوى التي هي الصحف أ ع م ا ل الربيع الماضي ودفاتر خدماته وحجرات ظ ئ ف ونشرها في هذا الربيع الزاهي وفي أ ب ه ى ح ل ة وفي غ ا ي ة ا ل ت أ ل ق وفي أ ك ث ر ب ر ك ة و غ ز ا ر ة وفي أ ر و ع ص و ر ة إ ن هذا القدير الجليل لا ريب يحافظ أ ي ض ا على نتائج حياتكم ومصائر أ ع م ا ل ك م وسيجازيكم بها أ ح س ن الجزاء و أ ج ز ل الثواب الكلمة العاشرة وهو على كل شيء قدير أ ي إ ن ه واحد أ ح د قادر على كل شيء لا يشق عليه شيء ولا ي ؤ د ه شيء ولا يصعب عليه أ م ر خ ل ق ربيع كامل مثلا سهل ويسير عليه كخلق ز ه ر ة و ا ح د ة وخلق ا ل ج ن ة عنده كخلق ذلك الربيع و ب ا ل س ه و ل ة واليسر الكاملين فالمخلوقات غير ا ل م ح د و د ة التي يوجدها ويجددها كل يوم كل س ن ة كل عصر لتشهد كلها ب أ ل س ن ة غير م ح د و د ة على قدرته غير ا ل م ح د و د ة فهذه ا ل ك ل م ة أ ي ض ا تمنح أ م ل ا وبشرى وتقول أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ن أ ع م ا ل ك التي أ د ي ت ه ا وعبوديتك التي قمت بها لا تذهب هباء م ن ذ و ر ا فهناك دار جزاء خ ا ل د ة ومقام سعاده ه ا ن ئ ة قد هيئ لك ف أ م ا م ك ج ن ة خ ا ل د ة م ت ل ه ف ة لقدومك م ش ت ا ق ة إ ل ي ك فثق بوعد خالقك بالجلال ا ل ذي تخر له ساجدا وعابدا و آ م ن به واطمئن إ ل ي ه ف إ ن ه محال أ ن يخلف وعدا قطعه على نفسه الا تشوب قدرته ش ا ئ ب ة أ و نقص ولا يداخل أ ع م ا ل ه عجز أ و ضعف فكما خلق لك حديقتك ا ل ص غ ي ر ة ويحييها فهو قادر على أ ن يخلق لك ا ل ج ن ة ا ل و ا س ع ة بل قد خلقها فعلا ووعدك بها و ل أ ن ه و ع د ف س ي ف ي ب وعده حتما و ي أ خ ذ ك إ ل ى تلك ا ل ج ن ة وما دمنا نرى أ ن ه يحشر وينشر في كل عام على وجه البسيطه أ ك ث ر من ث ل ا ث م ا ئ ة أ ل ف نوع من أ ن و ا ع النباتات و أ م م الحيوانات وبانتظام كامل وميزان دقيق وفي س ر ع ة ف ا ئ ق ة و س ه و ل ة ت ا م ة فلا بد أ ن هذا القادر الجليل قادر أ ي ض ا على أ ن يضع وعده موضع التنفيذ وما دام القادر المطلق القادر يوجد في كل س ن ة آ ل ا ف النماذج للحشر و ا ل ج ن ة وبمختلف ا ل أ ن م ا ط و ا ل أ ش ك ا ل وما دام أ ن ه يبشر ب ا ل ج ن ة ا ل م و ع و د ة ويعد ب ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة في جميع أ و ا م ر ه ا ل س م ا و ي ة وما دامت جميع إ ج ر ا ء ا ت ه وشؤونه حقا وحقيقه وصدقا و ص ا ئ ب ة وما دامت جميع آ ث ا ر ه تشهد على أ ن الكمالات ق ا ط ب وحقبة إ ن م ا هي دلالات على أ ن ه منزه عن كل نقص أ و قصور وما دام نقض العهد وخلاف الوعد والكذب و ا ل م م ا ط ل ة هو من أ ق ب ح الصفات فضلا عن أ ن ه نقص وقصور فلا بد أ ن ذلك القدير ذا الجلال وذلك الحكيم ذا الكمال وذلك الرحيم ذا الجمال سينفذ وعده ح ك م ا م ق ض ي ا وسيفتح أ ب و ا ب ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة وسيدخلكم ايها المؤمنون الجنه موطن ابيكم آ د م عليه السلام الكلمه الحاديه عشره واليه المصير اي ان الذين يرسلون إ ل ى دار الدنيا دار الامتحان والاختبار للتجاره وانجاز الوظائف سيرجعون مره اخرى الى مرسلهم الخالق ذي الجلال بعد أ ن أ د و ا وظائفهم و أ ت م و ا تجارتهم و أ ن ه و ا خدماتهم وسيلاقون مولاهم الكريم الذي أ ر س ل ه م أ ي إ ن ه م سيتشرفون بالمثول بين يدي ربهم الرحيم في مقعد صدق عند مليكهم المقتدر ليس بينهم وبينه حجاب وقد خلصوا من مخاض الاسباب وظلام الحجب والوسائط وسيجد كل واحد منهم ويعرف م ع ر ف ة خ ا ل ص ة ك ا م ل ة خالقه وربه وسيده ومليكه فهذه ا ل ك ل م ة تشع أ م ل ا و ت ت أ ل ق بشرى تفوق كل تلك ا ل آ م ا ل والبشارات ا ل ل ذ ي ذ ة وتقول أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن هل تعلم إ ل ى أ ي ن أ ن ت سائر و إ ل ى أ ي ن تساق فقد ذكر في ختام ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة والثلاثين أ ن قضاء أ ل ف س ن ة من ح ي ا ة الدنيا وفي س ع ا د ة م ر ف ه ة لا يساوي س ا ع ة و ا ح د ة من ح ي ا ة ا ل ج ن ة و أ ن قضاء ح ي ا ة أ ل ف س ن ة و س ن ة بسرور كامل في نعيم ا ل ج ن ة لا يساوي س ا ع ة من ف ر ح ة ر ؤ ي ة جمال الجميل سبحانه ف أ ن ت إ ذ ن أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن راجع إ ل ى ميدان رحمته صائر الى اعتاب ديوان حضرته فما الحسن والجمال الذي تراه في أ ح ب ت ك المجازيين فتشتاق إ ل ي ه م وتفتن بهم بل ما الحسن والجمال في جميع موجودات الدنيا إ ل ا نوع ظل من تجلي جماله سبحانه وحسن أ س م ا ئ ه جل وعلا ف ا ل ج ن ة بلطائفها ولذائذها وحورها وقصورها ما هي إ ل ا تجل من تجليات رحمته سبحانه وجميع أ ن و ا ع الشوق و ا ل م ح ب ة والانجذاب و ا ل ج و ا ذ ب ما هي إ ل ا ل م ع ة من م ح ب ة ذلك المعبود الباقي وذلك المحبوب القيوم ف أ ن ت م ذاهبون إ ذ ا إلى دائرة ح ظ و ت ه حظرته ومقام ا ل ج ل ل ي ة و أ ن ت م م د ع و و ن إذن إلى د ا ر ش ي ا ف ت ه ا ل أ ب د ي ة إ ل ى ا ل ج ن ة ا ل خ ا ل د ة ف ل ا ت ح ن و ا و ل ا تبكوا و عند د خ ل ك م ا ل ق ب بل ر ا س ت ب ش ر و ا خيرا ا و س ت ق ب ل و ه ب ب ا ت س ا م ة و ف ر ح و ت ت ا ب ع هذه ا ل ك ل م ة و ظ ي ف ت ه ا في بث ن و ر ا ل أ م و ا ل ب ش ر وتقول أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن لا تتوهم أ ن ك ماض إ ل ى الفناء والعدم والعبث والظلمات والنسيان والتفسخ والتحطم والانهشام والغرق في ا ل ك ث ر ة والانعدام بل أ ن ت ذاهب إ ل ى البقاء لا إ ل ى الفناء و أ ن ت مسوق إ ل ى الوجود الدائم لا إ ل ى العدم و أ ن ت ماض إ ل ى عالم النور لا إ ل ى الظلمات و أ ن ت سائر نحو مولاك ومالكك الحق و أ ن ت عائد إ ل ى مقر سلطان الكون سلطان الوجود سترتاح وتنشرح في ميدان التوحيد دون الغرق في الكثره أ ب د ا ف أ ن ت متوجه إ ل ى اللقاء والوصال دون البعاد والفراق